باب الحج باب المواقيت عن عبد الله عباس رضي الله عنه عنه الله الشام المنازل لهم ولمن من غيرهن ممن اراد الحج والعمره وما كان دون ذلك فمن حيذ انشا حتى اهل مكه من مكه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهله المدينه ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه من قال الله الله وهل أهل اليمن من لملم قال باب ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه, عنه ان رجلا عن قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجدن عليه فليلبس الخفين ويقطع ما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مس وزعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقي المراه ولا تلبس القفازين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال سئلت النبي صلى الله عليه وسلم اخوي فما لم يوجدنا عليه فليل بس وخفين ومن لم يجد يزارا فليل بالثراويل للمحرم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد ونعمه لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيدك والرغبه اليك والعمل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال انه صلى الله عليه وسلم لا يحل لمراته من بلا ولا امرات ان تسافر مسيره يوم وليله الا ومعها حرمه وفي افضل وخارج المسافر مسيره تسافر مسيرة يوم إلا وما عليه ما الا محرم قال باب الفديه عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال جلست الى كعب بن عجره فسالت عن فديه فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامه قملته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقملت يتناثر على وجه فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او قال ما كنت ارى الجوع او قال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاتا فقلت له قال فصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين لكل مسكين نسواص وبرؤيه ما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين سته او يهدي شاتا او يصوم ثلاثه ايام قال باب حرمه مكه عن ابي شروح قويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه وقال عمر بن سعيد بن, بن العاصي وهو يبعث البنث إلى مكة إذن لي أيها الأمير نحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا الغد من يوم الفتح فسمعت إذناء وعاء وقلبه أوسرة عيني حين تكلم به أنه حمد الله ويثن ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل الإمرين يمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن حد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن لكم وإنما أذن لساعة من النار لقد عادت حمته اليوم كحرمتها ياب فليبلغ الشاهد الغائب فقيل يا بشريح ما قال لك قال أنا أعلم بذلك منك يا بشريح إن الحرم لا يعيذ عصين ولا فارم بدم ولا فارم بخربة الخربة بالخاء المعجمة والفعل ألف والرائي المهملة قيل, قيل الجناية وقيل التومة وعاصلة في سرقة الأميل قال الشاعر الخارب اللس يحب الخاربة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه, عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد رونية وإذا ستنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله ويمخلغ السموة العظيم فهو حرمه بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لحد قبليه ولم يحل إلا ساعة من آري فهو حرمه بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتاق ضلوقاته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا فإنه وبيوتهم فقال إلا الإذخر القين الحداد قال باب وما يجوز قتل عن عشت الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من التواب بكل نفاس ونقتنا بالحرام الغراب والحيدة والعقرب والفارث والكلب العقر ولمسلم وللمسلم بقتل خمس فواصقا في الحل والحرم الحيدة بكسر الحاء وفتح الدال مهموس قال باب دخول مكة وغير عن رسول الله رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسلم دخل مكة عام فتو على رأس المفر فلما نزع وجاء رجل فقال ابن خاطلين متعلق ما استألك فقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رضي الله وليس لما دخل من من الثانية العليا من الثانية العليا التي بالوطحاء وخرج من الثانية السفلى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال وقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وسامته وزيده وبيلا وعثمان وطلحة. فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالة فسألت هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حما يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمون الأشواط الثلاثة. ان يرمل الاشواط ثلاثه توي ثم بين الركنين ولم يمنع عمر الاشواط كلها الا اللي وقاه عليهم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكه الى استلام الركن الاسود اول ما يطوف يخب ثلاثه اشواط وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجر المحجر عصا محنيه الراس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال انه قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركن اين الله الله تعالى الحافظ عبد الله قال عن أبي جمرة نصر بن عمران الضباعي أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهم عن المتعة فأبرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شات أو شرك في دم ثم قال وكان ناس كريهها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبله فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة وبالقاسم صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة للحج الحج فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا بالعمرة ثم أهلا بالحج فتمت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدا فساق الهدية من ذو الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدا فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدا فليطف بالبيت وبالصفى والمروى وليقصر وليحلل ثم, ثم اليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة النذار رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قد يمكت وسلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركعة وحين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفة فطاف بالصفة والمروة سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حار ومن حتى قضى حجه ونحر هدي ومن نحر فطاف فطاف طاف بالبيت ثم حل من كل شيء حار من وفعل مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدية من الناس وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أدنى قالت يا رسول الله ما شأن الناس يحل من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن محرم ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري وقال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة عنه متعة الحج وأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينع عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه باب الهدي عن عيش رضي الله عنها عنها قالت فتلت قال إذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها وقالت قلدتها أو قلتها ثم بعت بها إلى البيت وقام بالمدينة فما حرم عليه شيئا كان حا كان له حلا وعن عائشة رضي الله عنها أن قالت هدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غلما وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال ركبا قال إن بدنة قادركبا قال, قال فريت راكبا يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأرض قال في الثانية وقال في الثالث اركبا وليلك أو قال ويحك وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بنحمها وجلودها أو وأجلتها وأن لا أعطيها منها شيئا وقال نحن أعطيه من عندنا وعن زياد بن جبير أنه قال ريت ابن عمر قد أتى على رجل قد خبدنته فنحرها فقال ابعثا قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم باب الغسل المحرم وعن عبد الله بن ان أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسورة ابن مخرى ما تختلفها فقال ابن عباس يغسر المحنم رأسه وقال المسور لا يغسر المحنم رأسه قال فغسر العباس لأبي هبلن صار رضي الله عنه فوجدت يقتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسل إليك ابن عباس رضي الله عنه ما كيف كان رسول الله صلى الله عنه سلم المسور اسو محرم فوضع ابوه يباد على الثوب فطقطاءه حتى بدل لي رأسه. ثم قال لي يصب عليه الماء اصب فصب على راسي ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا ريته صلى الله عليه وسلم يفعل وفي روايه فقال المسور ابن عباس له ماركه بدا القرنان عمودان اللذان تشد فيهما الخشبه التي تعلق عليها البكره باب فسخ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أهل لنبي صلى الله عليه وسلم واصحاؤه الحج ولس مع أحد منهم هد غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وقدم علي من اليمن فقال أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلها عمرا فيطوفوا ثم يقصر ويحلو إلا من كان معه لدي فقالوا ننطلق لأمنا وذكر أحدنا يقطر وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من المستدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحلل عائشة رضي الله عنها فنسك المناسك كلها غير ان لم تطوف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرت ونطلقوا بحج فأمر عبد الرحمن بن بكر أن يخرج معا للتنعيم فعتمرت بعد الحج وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قد ابننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقود لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه صبيح ترابيع فأمرهم يجعلوها عمرة. فقال رسول الله أي الحيل قال الحل كله. وعن عروة بن الزبير أنه قال سأنه أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدفع حين دفع قال كان سير العنق فإذا وجد فجوة النص العنق بساط السير والنص فوق ذلك وأن عبد الله بن عبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونهم فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ولا حرج فما سؤل يوم إذن عشر قدم ولا أخرى إلا قال فعل ولا حرج وعلى عبد الرحمن بن يزيد النقاعي أنه خرج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه <تصفيق> حسن الله لكم وعن عبد الرحمن بن يزيد النخل أنه حجم عبد مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساري وامنا على يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عن سورة البقرة صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين رسول الله قال اللهم ارحمن المحلقين قال والمقصرين رسول الله قال والمقصرين وعن عائشة رضي الله عنها أن قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضنا يوم النحر فحارت صفية فارد النبي صلى الله عليه وسلم منها مولود الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حاض قال حابسة ناهي قال يا رسول الله فرض يوم النحر قال يخرج وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرا القاف فرض يوم النحر قيل نعم قال فانفري وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس ويكون يكون آخر وعهديهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائط وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه, عنه قال استأذن العباس بن عبد والطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبيته مكة للمنا من أجل سقاية فأذن له وعنه أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بقامة ولم يسبح بينهما ولا علائة لواحدة منها باب المحرم يأكل من صيد الحلال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فانصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال أخذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينهم مسير نيذر وحمر وحش فحمل أبو قتادة الحمر فعقر من أتانا فنزلنا فكل من لحمها ثم قلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عن ذلك قال منكم أحد أبره أن يحمل عليها وشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية فقال هل معكم من شيء فقلت نعم فناولته العضد فاكلها وعن الصعب الجثامة ليثي أنه النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبوايا وبودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إن لم نرد عليك إلا أن حرم في لفظ الوسف رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجوز, عجوز الحمار ووجه هذا الحديث ادنى ظننا صيد ليجله والمحرم لا ياكل ما صيد ليجله